God, remember. Allah موسیقی بلاه للشروع عبدنا وممتجهات عملنا. من يأله الله فلاه ومن يؤمن فلاهاتها. واشهد ان لا ملاه الا الله. لا شريكة. واشهد ان محملا عبده ورسوله الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وطعبت ومن اتدى بهده الى يوم الدين. اما بعد فيقوض ربط العزام كبارك وتعالى ومن نطرسا من عند الله الحديد الكثير ليقضى طلب من الذين يقضوا بيقفتهم ليس من من الامر شيء. او ينطع عليهم او احذرهم فانهم ظالمون. ايوة افضل الله. ما الحديث مستقلا عن غضر بعض. وتبين الآيات ان ما صرى الهديدة الله لا تقبل مخلوق فيه، فهو الذي ينصر من يشاء ويتحف الحديمة لمن يشاء. لا تقبل النصر، لا تقبل النصر للمجاهدين ولا لأي أحد حتى ولا لرسول الله. صلى الله عليه وسلم. القرآن يقول له ليس لك من الامر شيء. ليس لك من امر نطر حديثة. ولا من امر الغالثة. والتقضم على العدوث ليس لك من ذلك شيء. فإذا كان الرسول الكريم ليس له دخل في أسباب النصر ولا تغيذه، ولا في تحقيق النصر وتنفيذه، فهل يكون لأحد فخره في ذلك؟ إن ذلك كله لله أكتف، فهو الذي يجعل الأمور كلها بتقديره ولا تبوها إلى ليقطع طرفا من الذيل كفر يقطع طرف منه يرقص من عطفه بالارض او يرقص من ارضيه بالطرح او طواله بالرقص او ينقص من عمروه برجلها قديمه في او يخطيه فالمطالب خاربيين مقهورين ومظلومين او نطع عليهم ان اذا دخل النصر للمسلمين ارض صار هالك فنعلم بعضهم يكون ويرجع الله او يصدقه في علم المسلمين منهم ويعود بعضهم على الكفر فيدخل المختارون ويكونون دريعة للمسلمين. كل ذلك الذي يقعه ومتبعه هو الله وعلا. وليس لأحد ولا يقول لله دخل في ذلك مصلحة. التقدير لله والتقدير له وعلا. لأنه مالك السماوات والأرض والمتقرم فيهنا هو الذي خلقهما. وهو مالك عمرهما. وهو نبي يجعل عمر النظر الهديم لمن شاء. ويجعل عمر المغفرة والعجاب لمن شاء. لا دخل لأحد من المغفرقين في ذلك. ما في اجتماعات وما في حظ. يغفر لمن يشاء. ويؤذن من يخارك. والله أفور ورحيل. لا يتحكم مخلوق حتى لو كان من اكبر العلدات. لا يتحكم في اي عصلة يريد ان تقفى له اللطف. يريد ان تنقل الزملة. هل لأه عين? كلا. ان هذا الاسلوب قد اتبعتهم نفارة ان في ادخال منافل الجنة وابعادهم على الجنة حيث يبيعون حقوق الاخراء. لكن الاسلام اربع من ذلك. فالكافية والعداد بيد الله واحدة. لا بيض عادم ولا رقيق ولا بيش من مخلوق يخضع لمن يشاء ويعد من يشاء والله هو القوي الرحيم وباب التوبه لمن شاء ان يجاوبك من شاء, من شاء ان يركض هل يتقدم وليذل الخصم احن ان تنتهي ادله والله يغفر ويوحم لفادة اذا جاء جاءوا اليه شاعدين. ان الله يقص يده بالملك ليتوب مثيل النهار. ويقص يده بالنهار ليتوب مثيل الليل. فاسرعوا قطاع امتابه. واعملوا صالحا لعزك متصلحون. وتتحدث الآيات. عن غضوة اوض. لكنها قبل ان تتحدث عن المعاركة العربية. تتحدث عن معاركة الحياة كلها. عن المعاركة السياسية. وعن معاركة الاقتصادية. وعن معاركة داخل النفس. وعن معاركة الحياة كلها. انها معارك شاملة جامعة. بين الاسلام والقفل ليس من معارضة حاضية وليس الجهاد الا وعيداً منها. معارك كاملة يا مستان ان يعرفها المصدر الجميلة. لكيف يقصر بالجهاد? كيف في جهاد من كان الموافية? كيف يذهب الى الذهاب من كان كشفه حرارة. كيف يذهب الى الذهاب من رارق بالمعارض وابتعد عن ايمان. داعبا بالمعارضة للتطهير وتنصيح. ولذلك نذب اذناء الحديث عن غفوة اخر نذب نذب عن تحريم الغبا والبعد عنه وترك المبكرات وإتقان النار وطاعة الله ورسوله والمصارعة في الجماد وهكذا لا بد أن تكون المعارضة كاملة وليس مع ركض الجهاد إلا واحدة من تلك المعارض. ولذلك نجد القرآن في اثناء الحديث عن رضوة يوحد. ينادي ان يتوقعوا في وان عنه. يا الذين اعملوا. لا تذكروا رضا اضعافا مطارعة. فاستقوا الله لعنكم تفلحوه. وهناك مناس يقتللون الى هذه الاية ويقولون ان المنهي عنه هو ابن الربا اضعاق مضاعة. اما سبع في المئة وثمان الى في المئة فانه ليس بحضار. هكذا على الطفال. يقولون مجال يعني وقتني الربى اضعاها المراحفة فان الربى البطيل لا شيء فيه. وقدروا بزعمه القاطع فان الربى كله قرار. كما قال الله تعالى يا ايوه تبين انا مستقبال الله. وفهو ما بقي من الربى لو كنتم منه. ما من الريبا. مصيرا ام موشبا. مضاعما ام غير مضاعا. مفرر كله قضاء قبل او كتب. ما رقي مني. اذا تم توجيه هذه الالة لا تكون لنا اضعارا مضاعر. توجيهها ان النار على الاخرر المباراة كان موجودا في الجاهلية، فلما جاء الإسلام وجدون يقولون ليفاء ضعاف المطاع. أيضا ضعاف المطاع يقصد الواقع، وليس شرطا في تحريم الغياب. إنما اتحدث عن الواقع قائد. أقول إن وجود بينكم الرiba وطعف وضاعة أنتوا عنه. أليس معنى ذلك ان الرiba البسيط غير مراد؟ كلا، كله مراد. صلا أو كبر، حل أو كبر، هذه سنة. لا يكتب إليها المغربون. عليهم ان يتعلموا اسلوب القرآن. القرآن يحكي ما كان عليه الناس عند نجوه القرآن حينما كانوا يأكلون للغرب أبعاث مبارك. وحقيقة قرأت انه اذا نجد لذلك المجتمع فلا بد ان توجد الأبعاث المبارك. مهما كان العقد معها ربا بسيطا. فالربا في دورة المال لا بد ان يكون مطاردا ولا بد ان يكون مركيا. فالربا في نظامه وبهيكله لا بد ان يكون اضعار ام تضاعها. والربا يقضي يرضي على طهار في النسل. وطهار في في انتظار الاقتصادين والسياسين. مما يجب بوضوح في في الحكرة. الحكرة. ان نتحدث عنه بوضوع ورسوع في قمة البروش المخرى. الهذا في سنة نواب الانسان يكون قد اتفعل عن ايمان بالله واليوم الاخر. ويكون محاربا لله وخوله. ولذلك في الامسلة معروفة ان النواب يكون حربيا. لماذا? لانه حارب الله فيما في تعامل بالذبن. حيث يقول الله معنا فإلا تفعله فأذنوا بحارب من الله ورسوله. <تصفيق> لا مواب الانسان يؤمن بالله واليوم منه. لا مواب الانسان يتقي النار ويستقي نار النار. لا يؤمن الانسان الا وهو بعيد علم ان يمكن ايمان مقابل. واذا تقول الان وابتقوا الله لعلكم تفلحون. تبتقوا الله عن الربا حتى يتحقق لكم الفلاح في الدنيا والآخار. ان المجتمع المراضي مجتمع غير مؤمن، وهو مجتمع فيه الفتاة. فتاة النفس وفتاة القلوب. وهو مستمع فاته في سياسته وفي جاهه. تعالى المسلم ان يستعد عن الرجل وان يستعد الله وعن يخافه. فتاة النار التي قُعدت الكافرين لماذا تزد هذه الآية? لأن المرابي المرابي لم يستقي النار التي يعرفت الكاملين. لم يستقيها. وهو لا بد ان يأخذها. ان لم يأخذ الى الله جل وعلا. وعطي الله والرسول لعزهم ترحمون. لماذا? رجب طاعة الله ورسوله. لان المرابي لا يكون طائعا. وان طلّى وطلّى وجاءنا انه متنق. طاعة المراض تقتضي ان تبتعد عن الربا وان لا تتعامل في شراء البيوت كما يقعد في امريكا في شراء البيوت او شراء اي شيء من امتعة الحياة لا تشتريها بالربا فتبع في بقرة الفتاة وتبتل عن طاعة الله. وعصير الله والرسول لعن لكم ترحمون. ان المغربين لم يقصر الله فلا سلاح له. ولم يقصر الله الرسولا فلا رحمة له. انه لن يتقي النار التي اعزت للكافرين. وهكذا نزل معايةهم. ستهزت فيها الرؤان عن معارضة الاقتصاد عن الرجل وعما يقع فيه الناس. ان النظام تروري. نظام يحارب الله ورسوله. لا بد من النظام التعاملين. النظام الذي شرحاه الاسلام وحتى عن التعامل لك. ولذلك فدعونا الايات الى القطاع وإلى المتابقة متابقة الى اي شيء متابقة الى الدولار وتحصيله ليل نهار والبحث عنه في كل مكان وضياء الطلوات وضياء حدود الاسلام في سبيل البحث على الدولار افتكون المتابقة في هذا كأن إنما المصطفى ومن الى الله إلى مغفرة الله وجناته وتابعوا الى مغفرة من ربك وجنات عصوا السماءات والأرض وعيب للمستحنيين أفعلوا هذا الشيء إلى أننا نصاب في القصر والكبير ليحقق لنا الرخاء ولنشتري به ارضعه وبيوتا ونقول اننا مضطرون الى ذلك لا تكون المشاركه والمشاركه في هذا ترى جماعهكم انهم تاركون وتظهرون الى الله بقائكم تاركون فيما تحققون الموت فَلَيَأْتِيَنَّ أَصْحَابُ النَّارِ نَارُ النَّارِ الَّذِي مُخْلِقٌ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَمَا نَحْنُ عَابِدُونَ بَلْ رِجَالٌ اشْتَاقَتْ إِلَيْهِ غُرَبًا وَالْأَرْذَلَةِ الَّتِي حَطَّتْهَا مِنْ رِجَالٍ كَذَلِكَ يَصِفُ الَّذِينَ نَفَعَتْهُمْ أَوْفَى إِنَّ لَا تَكُونُ الْقَادِرَةُ نِهَامَ نَمُوتُ مُسَابَقَةً إِلَى عهدت للمتقين. الذين نعطون الله ونعطرونه في السير والعلانية. وبالليل والنهار. هؤلاء هم المتقون. لا هدى ان الله. ان تجعل بينك وبين النار والقارئة. حتى تبتعد عن المعاطب. هذه الجنة. الذي عرضه السنوات والأرض. فعدت للمتقين. وهكذا. من هو المتقول? لعل سائل يحقق. من هم المتقول وما هي حساته? والصفة الاولى لهم انهم ينفقونا في الصرباء والصرباء. ينفقونا عند النهر وعند النقر. عند الفرح. وعند الحزن. عندما يكون معهم الكثير. عندما يكون معكم القليل. يوصلون من القليل. ليقضوا الجهاز. ويقضوا النفادي. ويقضوا انواع البيت. مهما طل التولار معهم. فانهم من فخور. في السير والقلالية. في الصراحة والصراحة. في العزر واليوم لا حبذا في قومك عشرة حب ولا يستمر يوم لا حبذا ان قوم في كان قومك وانت في سهور ونعم. الذين ينسقون في الفوارق والضرار فليس المطلوب الى تغيير ان ترقب لغيرك اذا باب الانفاق للجهاد في ارض دار او في كشمير أو, او غيرها ثابت وثلاث. لكن تجد منافق يضعون ايليهم على قلوبهم. ويقولون كل مرة. كل مرة نفق. وكل مرة ندعو الى الانفاق. وليس معنا اعلم. هؤلاء ليسوا بالمتكين. لا يتقي والذي يسرع. كل ما يقعي الى الانفاق. ما استطاع ان يخرج وجعل الجهار يشاربه في صوته وصوت اولاده. هذا هو المطلوب الذين يكتكون في الصراح والصراح. ولا يمنل الاستان من الجنفاء. هذا هو الذي يخرجه وهذا هو الذي يرده لما الضيارة. يقولون عادمان ايمان. وليس ذلك من ما ان انا اكلت فافنيت? او لا لست فافنيت? او تفضلت فأفني. وما دوى ذلك فهو الورفتك. فالنبي تتغضق وتتضرع فيه وتنشطع في اي جهة من جهات الخير وعلى ربطها جهات? فانه يكون ذلك محققا لنا لتقوى. ويكون هو الذي ينفرقه ويبقى لك جوة سيارة. الذي ليس تكون في القرار والبطار. والعظمتون ايضا يأذنون الغيط. لا يطلقون في الغبط. ولا يتحققون باعقاب سائرة لان احد الغبط انهم غذا ما برضاه واحد كرم الغيب ولم يرضى ولم يستركن مع الشيطان فالرد عليه بالجسارة وباليجن انه كاظم للغيب وهكذا يكون الاجب لكن كثم الغيب اذا ما ملأ القلب احرطه وانجعه اذا ما تضمت اي رشي ولم تتطرق بعد ذلك فان هذا الكرم يتحول الى الامر توجع القلب. فما الذي يخلصنا من هذا? لا بد ان تقري الى خطوة مخرى. بعد قضم الغير. هذه الخطوة هو ان تعطوه. ان تعطوه عما الاساء لك في تضمن غير فقط. فان هذا يتبقى حفا وضغينة ومساءة تتأكد منها القضاء. فيقوم اكثر من الف سين. انها لا تبقى تضمن من, من العرض. والفطس والسماع. والكازمين الغير والعافين عن الناس. نجد ان نتظر مغيطانا. ثم تحدي المغيانة المستهجرة. فعلى الآية النقطة عن من ظلمنا وعن من اغاظنا. وحينما تفضل الغيب وحينما تعرض لمن المحسنين. والله يحبه. والله يحب المحسنين. ففي الانفاع تحتاج الانفاق في وجوه البر فيه احتال، وغضب الغرب فيه احتال، والعطف على الناس فيه احتال، والله يحب المحتلين، والجماعة المسلمة تحب ما يحب الله. فإذا عطف الله الطبيب، أحب المسلمون الطبيب، وعطف الطبر غرب، وإذا أخطأ الله المحتلين، أحب المسلمون الاحتالة. وعقبل وحيد. لأنهم يحبون ما احبه الله. ويعملون بما يؤذي الله. والله هو حسب المسلمين. هذه بعض صفات المبتقين. فهل هناك صفة صفات? قال قال الآيات ان هناك صفة يتعجب منها كل وصف صحب السماحة السماحة الذي يكتفي بها هذا كيف كان ذلك؟ آية ثانية والدليل إذا فعل مكافحة او ضرب ذكر الله في السطور الأولى إن الآية من يفعل مكافحة الفاحشة التي هي في اسلوب الشر من اكبر الظنوط. واكبرها قطر. الذي يبحث الفاحش او يضرم نفسه. توصله تعاليم الاسلام الى ان يكون من من المتقين. طاعش الفاحشة من المتقين. كيف يكون ذلك? انها كما أن ما فعل يكون من المستفيدين بشروط معينة أن يقوى الله وأن يخضع لدمه وأن يصر على فعل المقصية وهو يعلم أنها خطيئة وأن يكون عادبا لله يؤدي حق الرهنية لله بهذا الشر يكون فعل الفاشي من المستفيدين. ولذلك عبرها الآيات اعزت المسخين الذين تقوط المسيحة الى فاحلوا فاحشة او الظلم اردت كلهم ذكروا الله سبحانه. رأيكم سماحة مع الله عبدالله. ان الذي اصلت قدمه وذلت ووقفت في فاحشه لم تغطي الابواد منه. ولم يكن في مؤخرة. بل يفتع له الاجتماع مجال ليكون له. لمن المسلمين فقط بل من قدم هذا كلمة صحيحة معروفة بانها من افضل الدول لان سمحة هذا الدين تجعل هذا الذي لن اتقضر ووقع في مقطيه الخبراء لقد حياوا في مكان لان يقولوا من المبتدئين من المتقدمين في الحق كل ما يقوله من انه يقول عاقبا لله متبتلا القلب لله نادما على ذنبه. ذكر الله تستغفر لذنوبه. ومن يأثر ذنوبه الا الله. ولم يضر على ما فعله وهو يعلم. يا له من سماحة رضيعة. يا له من علومه في التشيير. يا له من فضل ورحمة من عند الله ان يجعل المختلف يجعله ويوصله الى درجة قبلة. ايه فماكك اعظم من هذا. ما لن يغفر الظنوب الا الله. لا يغفر الظنوب الا الله جنة وعلى. والذي يتجاوز ويصبح عن عبده ويوصله الى اولى الدرجات حينما يرجع اليه ويكون. النهر. انه خلق كل حي وقبض كل رض من عند الله وذات في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أقر من استقر وان عاد في اليوم ثمين ما أقر من استقر على المعطية من الله. وطلب المرتضى منه وذهب علام الى ربه فطالب وجوب ولكل عبد ليه فعلى المسلم ان هو را يستمر في التوبة. وان يكون آه عند اختراق المعطيه خطط لا فقول الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الناس توبوا الى الله تتقوا اني اتوب الى الله في اليوم 70 مره هذا هو ربنا الكريم يكون في اليوم سبعين مرة اولئة مرة فلا عدى من منزيل التقوى من تدريج وعلى المسلم ان نستخي الله وان نعرف اذا قهل فلا يجنس ولا يغنى ولا يظن انه امرد من ساحة الايمان عليه ان يرجع مصرعا من الله وان يذكر استثمع وعن يسترجعه استرقاض سائب النادي على دفعه. وليس المراد اننا نتلقص او ندعو الى المعارض انها المراد اننا نحن ما بينهه الاسلام بان باب الثروة مفتوح وان خطر الله الواتع وان الذي اترق فاكشة لا يقنط من رحمة الله بل عليك ان يتوب الى الله وان يرجع اليه وان لا يضرب على بعثيه. ما جزاؤ المستقيم؟ من الذي يُعِذ لهم؟ لا يجا جزاؤهم مرقرة من ربه وجنال تجري من شخصها انحار حالدين فيها ويعمى اجر العالدين. انهم عاملون في العمل الصالح يضعون درجات في هذا العمل، الذي الذي أنفق الثرى والضراء بالفطر، الذي كظم الغيب بالفطر، والذي عفى عن الناس بالفطر، والذي فعل الصحشة فذكر الله الصدوم لذنبه ولم يشرك على التصيّة بالفطر، فإذا كان قد فطر. فهم في قضل الله ازروا واولى ان ينصروا على عدوه. ولذلك ذكر التقوى وصحاف المستقيم بين ايات مع رجل احد. كاينها انشير. لانه لا بد من الانتصار. انتصار اولا الانتصار على العدو. انتصار على الدكت. فلا يأكل الرياض. وانتطارا على النهر فيتارع إلى المعشرة والجلال وانتطارا على النهر فلا لا يخضر الشح والبخص وجمع الأموال من أي إيجاة إنما هو ينفق الصراء والطراء وانتطارا على النهر فلا يستغفق مع الغضب ومع الحوث ومع طوعة الجامحة إنما هو يأتب بهذه المصر ويعفق على النهر والانتصار على الناس. حين ذنبت الخبر وحين فعل الفاحشة. فهو يفدخ ويرجع الى الله ويستغفره ويكوفره. فاذا ما حدقت هذه الانتصارات فهو جدير بان يمستقر في معركة الزهاد وفي كل معركة من معارك معايات. ايها احتفظ اجزاء. نحن بحاجة الى ان نتدار تعمر الجهاد. وان نذكره دائما. وان نتحدث عنه في صفابنا وزورتنا. انما يدينا الجهاد تناديكم ان اقبلوا. وقوموا بواجبكم. لا تعتقدوا كبيرة من الكبائد. حيث تتأثرون على الجهاد. لا تقوموا مع الصاعدين. من المنافقين الذين راضوا بان يكونوا مع القرائب وتبع على قلوبهم فهم لا يبقهون. لا تجد نفسك عظرا ولا تتقلق لنسك المعالير لكي تفأكثر عن الجهاد. ابلع قطع. واعزت الجهاد، للجهاد. واذهب. واذهب بعزم الاكيد. وارادة قوية قبل ان ينتهي الاجل ولمضي العمر. اقول قولي هذا فاستغفر الله اللي ونفره. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد. يا عباد الله اوطي يأتي و بتقوى الله. وعلينا ان نحذر ان ان نقع في معاملات الربا. علينا ان نتفابع وان نفرع الى جامنة عرضها السماوات والارض اعدت المتقين علينا ان نذكر الجهاد والجهاد ونذكر الشهادة والشهداء لهم اجرهم ونورهم ولهم اجرهم عند ربهم علينا ان نذكر اخوانا لنا فقط شهداء المعارف لا تشغلنا تحدرت الشرق العرقه وما فيه من امور لا لا دخل للاسلام فيها لا ناقه في الاسلام فيها ولا جمل فتلك عروش يجب ان تهوى وان تقطع هذه عروش الظالمين وممالكهم وذموياتهم يجب ان يقتطع كتابها الذين لا هم لهم الا ان يجمعوا البلايين. فهن رأيكم حساب الكويت في لندن مثلا انها البلايين تعمل لتنمية اقتصاد الدولة التي تكون فيها. هن رأيكم لاقتصادها او ما في السعودية في امريكا انها البلايين ثم هم انهم لا يسمحون بان ينهار الاقتصاد امريكا. انهم يتدغلون في حب امريكا والمحافظة على اقتصادها. هكذا. والسودان بجانبهم لا يجد شعبها قوة ولا ما يخيرون به خيارات من بطرون. ومع ذلك لا يؤخونه شيئا. ان هؤلاء تكالبوا على الدنيا. انه صراع بين اهل الباطل جميعا. احبه ان لا منحرق الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. والاك منشورات تعيد هذا القريق وتقره هذا القريق. ومنشورات اخرى تؤيد جماعة ضد جماعة. وكل ذلك باطل. العراق والسعودية سلاهما افتد فسادا لا مزيد عليه. ووقع في مفاكد لا حصر لها. فاذا زممت العراق فلا تطرق السعودية دون ذنب فانهم افتدوا في الارض فسادا كبيرا. المراكب الاسلامية التي فابنيها السعودية هي مراكب تحجم الاسلام وتؤثره انه ينعق فيها الغوم والذربان لقد ذهبت الى المراكب كثيرة فلم اجد احدا يتكلم او يتكلم لانه لا توجد تعليمات بذلك والسعودية التي تدعم انها تخدم الحرمين اننا موجه المباحث والمقاوله في الحرمين المباحث تتابع الناس وتعرف مواقفهم وتقبض عليهم ولا يتكلم احد في الحرمين الشريفين الا اذا كان من حثهم والله الذي لا اله الا الله اني كنت مطاردا في الحرم المكي بمخبرين يمشون وراء حيث مجل فهل هذا هو الإسلام؟ الحج؟, الحج الذي بيل الله تعالى وقال ليشهدوا منافع لهم افضح الحج فيه كثم الأنفاد لا يتكلم احد ولا يتدار في المسلمون احواله ولا سيافته ولا اقتصادهم ومن تكلم فهو الى السجون إلى الربع الخالي ما هذا الذي حدث? وما الذي يجري للمين? ثم نجد بعد ذلك نجد ان العلماء هؤلاء يحاربون. يحاربوا العلماء ويقفل ما يقوم من سبعة عشر داعي الى الله. وهذا هذا الذي كان يحارب ويتكلم. عالم من العلماء. نتبوا اليه اللواء. ووضعوه في قضايا يفضحوه ففضحكم الله. ثم لدي من يتكلم منها ويبعد عن بلاده. يبعد عن البلاد ولا يكونها. لقد نكفت لقد في مطار جزة والرياض ثلاثة ايام ومع زوجة واقفار انتظار. هذا ما الذي حدث رغم انهم يدخلون العاهرة والخادمات الفرسيات وعبد الفقر والنقارة. هذا الذي يحدث هناك. فاذا ما ادخلوا امريكا لتستمي على منابع ثرواتهم فلا تتعذبوا مهاد. لا تتعذبوا. كل حاج يدفع مائة وخمسين دولار. لماذا? لان ثروته قليلة. لماذا? ثلت الله عليه من يأخذ كل يوم عشرين مليون دولار. عشرين مليون دولار. لان كل حاج حاج يذهب ليؤدي نتكة يدفع مغلقا من المال. فاذا علينا ان نعرف الحطار. وان نتبين الامر. ولا نجم فريق على حساب فريق اجد. علينا ان نعرف كيف اشتروا مننا العلماء ليقولوا ان دخول امريكا ليس فيه شيء. ليس فيه شيء. مع ان الاسلام يمنع الاستعالة بمشهر. يمنع الاستعالة بكهر. لكن العلماء علماء السلطة. وشيخ الاظهر ومفضي وعلماء السعودية يتحدثون عن هذا لانهم ينكدون ولانهم يتقاضون نظير هذه الختاوة. ايها العزوة الاجزاء لا نشلنا هذا ابدا عن الجهاد في فلسطين. وعن ما يقعله اليهود بأطفالها ونساءها ورجالنا لا نشلنا هذا ابدا عن الجهاد في اطفال الاسلام وماذا يفعل الشيوعيون في المجاهديه في سبيل الله قضية الجهاد يجب ان تكون القضية الاولى الاساسيه في حديثنا ودعوتنا ودراستنا وتطبيقنا لا نبغي بديلا عنها اما ما وقع فيه الحكام في الشرق الاوسط في حرب وعلماء الفعودية يتحدثون عن هذا لانهم يفتدون ولانهم يتقاضون نظير هذه الفتاوة. ايها الهوة الاجباء لا يشدنا هذا ابدا عن الجهاد في فلسطين. وعن ما يفعله اليهود باطفالنا ونساءنا ونجالنا. لا يشدنا هذا ابدا عمل الجهاد في اطفال الاسلام وماذا يفعل الشيوعيون في المجاهدين في سبيل الله قضيه الجهاد يجب ان تكون القضيه الاولى والاساسيه في حديثنا ودعوتنا ودراستنا وخطبنا لا نجد بديلا عنها اما ما وقع فيه الحكام في الشرق الاوسط فان هؤلاء ظالمون صلى الله عليه وعلى ظلاله خفر الله عليه وعلى خفر و الله عليه وعلى فخ لانهم جعلوا كل اموال المسلمين حكما عليهم وهم وهم يتشققون انهم يحمون الاثام وهذا خادم الحرمين او هاتوا الحرمين لانه يمنع كل كلمة حق تقال فعلينا أيها الأخوة أن ننتبه وعلمت خير الظواه في أمرنا أيها الأخوة أجمعين كثيروا على بركة الله تثبتوا على الحق مهما كانت التكاليف قول الحق وان كان هو الرّاض مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قوموا في الله رجل واحد واعملوا لدينكم ولا تتأخروا عن ذلك مبدا. ولا تهنوا ولا تحزنوا. وعنتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. الا وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. كما امر الله عز وجل الصاد. ان الله وعلائكته يصلون على النبي. يا انتها اللذين اعلموا. طلوا عليه وسلموا كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد. وعلى آله وحفظه الفريق. اللهم اينا نفعل كمنتبات رحبه. وعلى زالي مناطوره. والعصمة من كل ذنبه. والغنيمة من كل جهة. والصلافة من كل ايشة. ويأتب علينا ذنبه لنا رضا. ولا حمده لنا فرضه. ولا, ولا حالة هي لك لبا لنا لا يا الله اللهم انطر المجاهدين في افرال الثاني. انطر المجاهدين في فنسطين. انطر المجاهدين في كشميع. انطر المجاهدين في ايرتريا. رسوا المجاهدين في جنوب السودان رسوا المجاهدين في كل بلد. اللهم اجعلنا من المجاهدين في البلد. ربنا قلنا يا وليحوان من الذين سبقونا بالإيمان. ولا تبعلك قلوبنا غير جدك الآلات. ولا يجبنك يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. يا نعبد و ايات نبتعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بدان. ولله ما في السماوات وما في الارض نعبر من يشاء ونعذب من يشاء والله نفور وحيم يا ايها الذين اعملوا لا تأكل ما اضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تصلحون فَطَّقَ النَّارَ الَّذِي بِغَدٍ لِلْكَافِرِينَ وَعَطِيهَا الرَّجُولَ عَلَيْكُمْ صُرُحًا وَطَارِقُونَ إِلَى غُفْرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتٍ وَجَنَّتٍ نَضَحَتْ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِزَّةٌ لِلْمُقْتَدِي أَمَنَذِنَ يا رب اذكر و يا رب و و والكاظم والكاظم الغيظ لا تكن والله الحب لهك والذين اذا قاموا فاحشة او ظلم ان فكهم فكروا ذكر الله فاستووا لذنوبهم وما يقربون من الله ولم يسروا ولا ما كانوا يعلمون ولا يجاهدهم ما من الرزق وجنات بحق الاهارق عليه فيها ونعمه اجر العادلين الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدلت طراط المستقيم. طراط الذين انعمت عليهم غير المغفوب عليهم وجدنا ان قد وجدنا ما عبنا ربنا حقا. فهل وجدتم ما اباكم حقا. قالوا نعم فعدنا بينه بينهم اللعنة الله على الظالمين. الذي يخصون عن سبيل الله ويبذون عروجاً ويبذون عروجاً وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب فالأعراب جارون يعرفون كلب سماه ونادوا أصحاب الجنة بعمر السلام عليكم. لم يدخلوها وهم يطمعون فإذا طرفت أبطارهم للطار أصحاب النار قالوا, قالوا ربنا لا فجعلنا مع القوم الظالمين ولا يدى أصحاب العراق يعرفونهم يَارِفُونَهُ مِثْلَ مَا ما فَوَمَا هُوَ عَلَى وما كنتم جَمْرُكُمْ وَمَا اقسمتم لا يلالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. ولا يدعى أصحاب, اصحاب الجنة ان أبيض أبيض الله. إن الله حرمهما على الكافي. الذين اتخذوا بيلهم لهوا ولعبا وذردهم الحياة الدنيا. فاليوم ننساهم كما نكون لقاء يومهم هذا. كما نكون طارح يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا بد من الجهاد في سبيل الله فهو ذروة تنام الإسلام وهو الذي به تكون مؤمنا وهو الذي عز الله به الإسلام وجعل له كرامة وعزة وقوم لا بد من الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال فها هي ما يدين الجهاد تناديه أن تعال إلينا لتقوم بالواجب الذي عليك فإن الجهاد توجه واصبح فرض عين عليك الجهاد فرض عين على كل مسلم وانتعد ما يبدو صغيرا او كبيرا سقيرا او غليا مدربا او غير مدرب على اي وضع فالجهاد متعين على كل مسلم دين الجهاد المفتوحة فيها اعداء الله يحاتلوننا بكل ما يملكون لابد ان نساعد اخواننا ونقف بجانبه كما قال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه فأنت إذ تتأخر عن أخيك فأنت تخذله تخذله ولا تنصره وأنت إذ تتأخر عن أخيك تسلمه لعدوه فأنت تسلمه وأنت تخذله فلابد من أن تجاهد بنفسك ومالك وأن بجانب إخوانك لا تتأخر عن ذلك فإنك إذا تأخرت مت على كبيرة من الكبائر وعثم عظيم من الآثام بل على شعبة من شعب النفاق من لم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من شعب النفاق إذا واحد عليه كبيرة وحيموت على شعبة من النفاق كيف تأخر عن الجهاز؟ تأخر يا أخي. بيه العيش الناعم والطرف والحياه الهادئة الوديعة التي لا قلق فيها ولا اضطر. كيف يتركها ويذهب إلى شاذ العيش وخشونته والقتل والضرب ونحو ذلك. هذا اللي يوبخ القرآن. اهل الايمان على تفكيرهم في ذلك وتأخرهم عن الجهاد قلوا ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة اللي اعادتكم ايه رضاكم للدنيا وبعدكم عن الاخرة انتبعت من الذين من هؤلاء <تصفيق> الذين يحبون العاجلة ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيل هذا اليوم الثقيل الثقيل ظله الثقيل وقته الثقيل فزعه الثقيل اضطرابه الثقيل هوله الثقيلة شدته والثقيلة زلزلته إن زلزلة الساعة شيء عظيم تترقون اليوم الثقيل وتحبونا اليوم الضعيف القليل البسيط تحبون العاجلة أراضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليلا أنت حينما تتأخر عن أخيك في أفغازستان أو فلسطين فإنما تخذله وتسلمه وأنت سيتعلق بك يوم القيامة ويقول هذا الذي تأخر عني ولم ينصرني فماذا تقول ماذا انت قائد تقول كنت في امريكا وتقول كنت في رغد العيش وتقول كنت اركب السيارات الفارهة وتقول كنت انام على الفراش الوثير واتناول الطعام الناعم الهنيء ماذا تقول في واجب التوجه